صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين الف لام را تلك ايات الكتاب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 هو ال الذي جعَلَ الشَّمسَضَ أَ وَقَمَرَ نُورَ وَقَرَهُ مَازِل وَقَرَهُ مَنازِلَ للتَمُ عدددَ السنِينَ وَحسد مَا خَلَقَ اللههُ ذلكَ إَِّ بِحَقُّ يفَصلِلآياتاتِ لِقَممُ إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لآيات لقوم يتقون الَّذِينَ لا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَطَمْأَنُّوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَن آيَاتِنَا غَافِلُونَ أُولَئِكَ مَأْوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ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 واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين الله